لازم يعني نعرف الحق. وبالليل يحرق دين الاسلام على اللي عايز الاسلام. بقول لكم كده بالامانه بحكي لكم بالحق. كل ما لقيه مترنح ومترجح كده بعرف انه غالي على المسيح قوي. وبعرف انه الشيطان عينه طلع عليه حيموت على انه ما يسيبوش. لا لا ما تجننش يا استاذ الانسان دايما محارب ما يبقى غالي كده على قلب المسيح يقعد كلمة ربنا تقعد وراه. ويقعد الشيطان يخبط فيه لكن دايما كلمه ربنا تنتصر بس الانسان يفتح قلبه بس يقعد مع نفسه او يقعد مع نفسه وقفه صداقه فعلا. انا كانسان اقبل كذا اقبلش كذا بالهنا يا بتير بالهنا حبيبي بنبارك فيك وفي اكلك وفي كل شيء خد راحتك كله مش حنقليه اكل لغايه ما تحسنك كن جاهز في اي وقت اهل وسهلا بي. فهو كده دايما يا استاذة جنت هو لما يكون مترنح تبقى تبقى الحرب تبقى حرب. لكن دايما الامر في المسيح. فضل فضل. بس افر الباب اعمل المعروف عشان احنا مشغلين الهيت والدنيا برد ف... يعني عشان ما نبردش الرب. اه سدقون درجة الحرارة ناقس اتنين يعني برضو صعبة شوية يعني. غير الويند برا يعني تبقى ناقص تمانية تقريبا. نمشي الدور نسمع الاحبه طب بعد اذنك يا استاذ عمر استاذ عمر ممكن اسمع استاذ كشكول الروم ممكن طب ربنا يبارك فيك حبيبي استاذنا تشكول الروم حضرتك معانا استاذ كشكول الروم يلا ايه ما تقوليش داخل تنامي دلوقتي لسه بعد دي ساعة واحدة ونصف ما كل بتنام الساعه الساعة ثلاثة عشان انا في الروم النهاردة هتسبينها وتمشي. انت هبتجديجي الشغر بكرة الساعة اتناشر الظهر واحدة يمكن صح? خليك يا بنت الرب.